كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَقَلَقَ مِنْهَا زَووجَهاَا وَبََّ منِنْهَُا ررجَلًَا كَسََّساء وَاتَّقُ اللهه الذي دَ سَعلونَ بِهِ وَالْأَرْرحَام إِ اللهَّه كانََ عَلَكُ مَطباَ يا يهَا الذينَ آمنُ التَّقُ اللهَّه وَقُ قَوْلا سَديد.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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ماذا رفع لك يا عبد الله في هذا الزمان هل رفعت أعمالك إن هذا الزمان هو زمان رفع الأعمال ولسنا ندري متى ترفع تلك الأعمال على جهة التحديد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام النسائي والإمام أحمد في مسنده قال لأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين سأله عن زمان شعبان هذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا قال له صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم متى يرفع عملك تذكر معي منذ عام في نفسي هذه الأوقات ماذا صنعنا على مضار عام ماذا سيرفع لنا عند رب العالمين والإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه زمان غفلة ونحن في زمان الصيف وتشتد غفلة الناس في هذا الزمان ترفع صحيفتك فإذا هي ملضخة بهذه الذنوب وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصم ألا تخاف حين يرخي عليك الله كنفه يوم القيامة ويقررك على ذنب ذنب عبدي صنعت كذا يوم كذا إيهر وكذا يوم كذا إي يا رب زم اثنان عشر مليون هل تظن أنك دائما أبدا ستقول إي يا رب إي يا رب أم ستمل من كثرة الزنوب فإذا قلت في لحظة لا ما صنعت قتم على فمك ولسانك وقررت جوارحت ونطقت وشهدت عليك ومن نوقش الحساب عذب ألا تخاف من هذه اللحظة إياك أن تظن أنك لن تعاقب على ذنب فالله يقول من يعمل سوءا يجز به إلا أن تستدرك أمرك في الحال بالتوبة في بعضه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث وإسناده وحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا أذنب ذنب جاء الملك الذي عن شماله الموكل بكتابة سيئاته فيمهله ست ساعات حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ست ساعات ست أوقات الله أعلم بمداها ست ساعات ست أوقات يمهله الملك فلا يكتبها فإن ندم واستغفر طرحها وإن لم يندم ولم يستغفر كتبت عليه سيئة إذن علينا أن نعي هذا الأمر جيدا إذا أردت أن يرفع عملك الصالح فإياك ومكر السيئة أحسن الظن بإحسان العمل لو أحسن الظن لا لأحسن العمل أحسن ظنك بربك إن شاء الله يغفر ويتوب ويعفو ويرحم بشرط أن تبذل جهدك وأن تعمل عملا صالحا تقدمه بين يدي توبتك يأتينا في هذا الأسبوع ليلة النصف من شعبان وهذه الليلة لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حديث إلا حديثا واحدا رواه الإمام ابن ماجة وهو قوله صلى الله عليه وسلم يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن هذه رواية الإمام ابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعار رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد هذه الرواية بنظ آخر أنه قال يطلع الله عز وجل ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشاح أو قاتل نفس إذن عندنا من الذي لن يحظى بفرصة المغفرة مشرك أو مشاح أو قاتل نفس وورد في بعض الأحاديث وإن كان في الإسناد ضعف زاد على هؤلاء الزانية التي تسعى بفرجها الذي يهمنا من ذلك أن ننال هذه الجائزة جائزة المغفرة بين يدي رمضان ترفع الأعمال وأنت مغفورا لك فهنيئا لك كيف ترفع هذه الأعمال وننال هذه الجائزة الأمر الأول أن تتخلص من الشرك الحمد لله نصل مشركين يا شيخ لا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحكيم الترمزين وحسنه الألباني قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا خفي جدا لا تشعر به أنت تدري أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إن الشرك لظلم عظيم ومن يشرك بالله فقد ظل ضل ضلالا بعيدا الشرك نوعان شرك أكبر وشرك أصغر أما الشرك الأكبر فالمخوف فيه لنا أن أهل العلم قالوا أن من جملته ليس فقط أن تسبد لصنم أو أن تكون على غير ملة الإسلام أو أن تعبد بوذا وهكذا الشمس والقمر كما كان يصنع المجوز وغير هذا لا لا لا, لا. هناك شرك أكبر ومخوف شرك المحبة شرك الخوف شرك التوكل شرك المحبة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله هل تحب شيئا أعظم من الله لا تقول لا لا لا الله أكبر الله أعظم أجل فلماذا تؤثر غيره عليه لماذا إذا كان حي على الصلاة وحي على التجارة آثرت التجارة لماذا إذا كانت شهوة نفسك آثرتها ألم يقل الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواء هو؟ صار يعبد من دون الله أليس هذا شركا هنا الخوف أن تكون تعبد هواء تحب شهواتك تؤثرها على مرضات ربك ومولاك هذا شرك فينبغي أن تطهر قلبك من الميل لغير الله من محبة غير الله فلا يكن الله أصغر وأهون الناظرين إليك عظم ربك في قلبك أدعم في خاصة نفسك اللهم لا تجعل في قلبي تعلقا إلا بك ولا تجعل في قلبي حبا إلا لك حتى تطهر قلبك من درني شرك المحبة هناك شرك آخر أكبر شرك الخوف قال الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هل تخاف غير الله من الناس من يخاف الجن والشيطان ويتقرب إليهم يخشى أن يصنع معه الشيطان شيء أو الجن فطراه يصنع شركيات حتى يتقي شر الجن من الناس من يخشى بعض الناس بعض البشر أكثر مما يخشى الله وهذا لا ينبغي لك بحال الله نهىك قال فلا تخافوهم فمن خاف الله أخاف الله منه كل شيء كما يقول عمر بن عبد العزيز إذا خفت الله أخاف الله كل شيء فالكل يخشىك ويهابأ وأما إذا خفت غير الله سقطت هيبته فصرت أنت تخاف من كل شيء حتى من ظلك هناك شرك ثالث شرك التوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون توكل عليه وحده ارم بحملك كله على ربك وحدا لا تتكل على أحد لا تسأل الناس شيئا سل ربك فمن فتح باب مسألة يعني على الناس فتح الله عليه باب فقر وذله. إذن علينا أن نتقي هذا الأمر الخطير المخول وهناك الشرك الآخر شرك أصغر ألا وهو الرياء وهذا خطر في خفائه لأنك لا تدري أحيانا كثيرا عن هذه الآفة كيف تتسلل إلى قلبك العلماء قالوا أنك قد ترأي نفسك تدخل في الصلاة وحدك في جوف الليل لا يطلع عليك أحد فإذا بك كل لحظة تحدث نفسك عن عملك الحمد لله أنا بصل الليل الحمد لله أنا بعمل كذا أنا أصنع كذا, أنا أصنع كذا. تراهي نفسك تحدث نفسك بعملك وعلامة القبول ألا تحدث بعملك نفسك ولا ترعيه بصرك وتحتقره في جنب نعمة الله هذا نوع ترأي نفسك وقد ترأي الناس أنت تصلي ودخلت لا تريد إلا أن تصلي صلاة الجمعة وتنال فضل الجمعة لا تفكر في شيء غير هذا فإذا بالشيطان يأتيك في عملك فيزينه أن فلان ينظر لك أنك الآن سيرأك فلان فيقول ما شاء الله صار مغتزما ودينا وصار كذا وصار كذا يقول صار من أهل المسجد فتحدث نفسك بذلك وتفرح بهذا يتسلل إلى العمل الرياض والله قال في الحديث الخرسي الذي في صحيح مسلم أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء فمن أشرك معي غيري تركته وشركه اشفع به تريد الناس اجعل الناس ينفعونك خذ الناس تريد نفسك اذهب الى نفسك فانظر ماذا سقصنع لك الله غيور يغار ان يجد في قلبك غيره لقد خلق قلبك هذا حتى لا يستودع فيه إلا معرفته إلا توحيده إلا حبه فإذا بك تعلق قلبك هذا يمنة ويسرى لهذا وذاك فيغار الله انتهكت محارمة وهذا من أعظم الحرمات أن تعلق قلبك بغير الله نريد وصفة علاجية حتى نطهر قلوبنا من أدران الشر تحتاج إلى أمرين في مواجهة الشرق الأكبر تحتاج إيمانا جديدا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم يخلق يبلغ كالثوب بالضب لم يعد ينفع أن ترتديه قدم عليه بلي هكذا الإيمان بل. بقي لك خمس سنوات عشر سنوات سنة سنتان ثلاث وأنت بهذا القلب وهذا القلب تعب من كثرة المعاصي ومن النكات السوداء التي صارت عليه بسبب الذنوم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فجددوا الإيمان في قلوبكم جدد إيمانك وحد ربك من جديد أوحد من جديد؟ نعم العلماء قالوا التوحيد ثلاث توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية وتوحيد في الأسماء والصفات ربما بعضكم يعرف هذا ودرس هذا لكن المشكل أن هذه المعاني استودعناها عقولنا ولم نستودعها قلوبنا نحتاج أن نوحد ربنا فينطق القلب سبحان ربي ما ربك؟ الربوبية العلماء يقولون أنها تجتمل على صفات أولها الرزق قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون هذه الآية الثلاثين من سورة يونس وأنا أحفظكم رقمها لأنها آية الربوبية في قرآن رب البريه هذه هي آية الربوبية اجتملت على هذه الصفات واحد الرزق هل تطلب الرزق من غير الله الله هو الرزاق إذا إذا اشتد الحال عليك بعض الشيء لا تسأل إلا ربك الرزاق فلا يرزقك إلا الله المعنى الثاني والصفة الثانية المل الله هو الذي يملك عليك سمعك وبصرك تشتكي غط البصر تشتكي من كسرة الفتن الله الملك يملك سمعك وبصرك فإذا أردت أن يحفظ الله عليك سمعك وبصرك فسر ربك الملك ولا تسأل سواه أن يحفظهما عليه الأمر الثالث يخرج الحي من الميت الإحياء والإماتة الله هو الذي يحييه والذي يميتك وهو أيضا الذي يحيي قلبك بعد موته وهو الذي يميته إذا أعرضت عنه فإذا أردت أن يحيى قلبك فسر ربك يا موحد سر ربك أن يحيي لك قلبك والأمر الخامس تدبير الأمر كما قلت لك فوض أمرك له يدبر لك كل شيء لا تشغل ذهنك كثيرا فقط عليك بأن تأخذ بالأسباب اسعى في طلب الرزق ودع ربك يدبر أمرك من الآن لا تفكر عندنا مدارس وعندنا رمضان وعندنا كسوة الشتاء ماذا سنصنع من أين سنأتي بالمال كيف سنعيش كيف سننفق على العيال لا تفكر هكذا الله يدبر لك أمرك إذا صارت هذه المعاني يقيلا في قلبك فقد وحدت ربك توحيد الربوذية الأمر الثاني توحيد الألوهية لا إله إلا الله وفي عجالة المعنى لا معبود بحق إلا الله توحيد العبادة لا تعبد إلا الله ما معنى العبادة؟ حب تام لله وذل تام لله على جهة الإجلال والتعظيم أقول لك شيئا يسيرا جدا تحقق به توحيد الألوهية أذكار ضبر الصلاة كيف هذا يا شيخ؟ أنت بعد أن تصلي ألا تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 والله هذه هي العبودية التسبيح معناه أن تنزه الله فإذا نزهت الله يعني أن الله متصف بصفات الكمال وأنت بصفات النقص إذا إذا عرفت ربك بذلك ذل واخضع أنت ناقص وربك له الكمال المطلق وأنت تقول سبحان الله تذكر عينك وتذكر كمال ربك فتأطئ رأسك ثم تقول الحمد لله فأرعي بصرك جمال ربك إن الله جميل وله صفات الجمال تذكر حال إذ عفوه تذكر حال إذ قدسيته تذكر حال إذ رحمته تذكر أنه الشكور الحميل تذكر بصفات جماله فحين تتذكر ذلك تذكر آخر نعمة ربنا أنعم بها عليك الآن وأنت في المسجد أليست هذه نعمة أن يأتي بك من بيتك لتجلفها هنا تسمع كلام الله وتفيد رحمات الله عليك ويغفر لك ذنبك قوم مغفورا لكم أليست هذه نعمة؟ ألا تحبه؟ استفاك امتن عليك أنعم عليك بنعمه ظاهرة وباطنة فتحبه وأنت أيضا تهابه تعظمه لذلك تقول في الثالثة الله أكبر الله أكبر الله أعلى وأجل الله أكبر من كل شيء فتذل وتحب وتعظم وتجل ربك فبهذا يحطق معنى التوحيد ذل تام حب تام على سبيل الإجلام أخيرا توحده في أسمائه وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها حل عمله حتى ندخل معاني التوحيد توحيد الأسماء والصفات في القلوب استخدم أسماءه في الدعاء لا تكتفي بالأذكار والأدعية المشهورة اللهم اخفر لنا اللهم ارحمنا يا غفور يا رحيم لا أريدك أن تدرس شيئا عن أسماء الله وصفاتك فقل يا حي أحيي لي قلبي يا قيوم أقمني على ضرب الإيمان يا شكور اجعلني من عبادك الشاكرين وقليل من عبادي الشكور يا حميد اجعلني حامدا لك على نعمائك علي هكذا تعرف أسماءه وصفاته وتناجيه بها وتدعوه بها فحينئذ تستدفع الشركة عنك بدواء التوحيد أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا الحمد لله وكفر وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا أما بعض كان هذا في مقابل الشرك الأكبر بقي في مقابل الرياء تحقيق الإخلاص نريد أيضا وصفة سريعة لنحقق الاخلاص. واحد اجعل بينك وبين العمل فترة ولو عشر ثواني ثلاثين ثاني فقط قبل أن تدخل إلى الصلاة لماذا تصليه فكر نفسك بشيء ولو معنا يسير الله أمامك الآن فالآن أنت بين يدي الله مررها على قلبك وادخل في الصلاة لماذا أتيت إلى المسجد؟ لا أبغي إلا رضى الله لماذا تبر بوالديك؟ لأنك يا رب رضاك في رضاهم رضى الرب في رضى الوالد وسقط الرب في سقط الوالد قبل العمل عشر ثوان فترة يسيرة ذكر نفسك بنية وادخل في العمل يبلغك الإخلاص الأمر الثاني قال النون علامة المخلص بذل المجهود في الطاع فليكن لك في كل أسبوع عمل فذ ماذا لو أننا صمنا مثلا هذا الأسبوع كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله ربما يصوم خمسة يوم سبعين وعشرين يوم عشرين يوم لماذا لا تصم أسبوعا كاملا حتى يكون عمل فذ كبير تقدمه بين يدي الله في زمان رفع الأعمال عمل لماذا لا تخدم القرآن في أسبوع كما كان صنيع السلف عمل لماذا لا تذكر الله كما كان يصنع أبا هريرة كان يستغفر الله في اليوم سنتي عشر ألف استغفار ويسبحه كذلك وَيَقُولَ هَذِهِ دِيَاتِي الدية كانت 12 ألف درهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال على كل تسبيحة صدقة وأقل أقل صدقة كانت بدرهم ربع جنيه مثلا هذه أقل صدقة قال الآن 12 ألف درهم أمامها أصنع 12 ألف استغفاض أو ألف تسبيح والله لو صنعتها لن تأخذ معك ساعتان او ساعتين ونصر درب لسانك عمل فذ هذا العمل الفذ يكون عنوان اخلاصك فالمخلص تجده لا يمل لان علامة المراء. النشاط في الجمع طالما وسط الناس انت تعمل والخمول في الوحدة والمخلص عكس ذلك قد تجده وسط الناس لا يؤبه له رجل ضعيف مسكين لا ترعه بصرة لكنه إذا خلا بالله اشتد ونخط وعمل عملا فذا كبيرا هذه علامة المخلص فإذا أردت أن تخلص فاصنع هكذا عملا فذا وعليك بكثرة الدعاء ثالثة بالإخلاص لتكن هذه دعوتك الأساس كلما تدعو اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيء اللهم ارزقنا الصد والإخلاص في القول والعمل هذه وصفة سريعة لتحقيق معنى التوحيد والإخلاص حتى ندفع عن أنفسنا ضرنا الشر بقي في الحديث المعنى الثاني قال إلا لمشرك أو مشاحن تدري من المشاحن؟ قال الذي يضمر الحقد والغل للناس والحديث في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان فقال الصحابة صدوق اللسان نعرفه الذي يصدق في كلامه هذا نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم لا بغي لا غل لا حسد هذا صاحب القلب الطاهر طهر قلبك من غل خفي لبعض الناس السبب الذي يوقعك في الشحناء رأس كل خطيئة حب الدنيا لماذا تحفد عليه؟ تراه أعلى منك في الدنيا تراه استأثره الله بنعمة فتقع في حسده وأنت لا تدري تقول يا شيخ الحمد لله نحن لسنا كذلك الحمد لله نحن لا ننظر إلى الناس ولا نقع في مثل هذا يا عبد الله قال شيخ الإسلام لا يخلو جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه ألا ترون النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسد إلا في اثنتين هذا الرجل الذي يتصدق وهذا الرجل الذي أتاه الله العلم والقرآن فهذا يغبط إذن في نفس كل واحد مننا غريزة بالحسد لكن المؤمن يصرفها في طاعة الله يغبطه على الطاعة فيعطيه الله عز وجل أجره أما الآخر فينظر إليه في الدنيا انظر معه أموال يعطي هذا ويعطي هذا وأنا لست كأمثالهم لماذا أنا أستحق أن أكون عندي من الأموال هذا حظي في هذه الدنيا فيتصخط هذه الشحناء غل حقد حسد خفي وأيضا قالوا الشحناء ترك السن ترك السن شحناء لسيما أهل البدع وأهل الأهواء تجدهم أكثر الناس حقدا على أهل السنة كصنيع الرافضة والخوارج وغيرهم يحقدون على أهل السنة أنميزهم الله عز وجل واصطفاهم بحمل لواء ديننا على الوجه الصحيح فهكذا أما نحن فابتلين بشيء آخر ابتلين في زمان ببدعة التكفير شحناء وابتلينا في زماننا هذا ببدعة التبديع فصار هذا مبتدع وهذا مبتدع هذا لا يسمع سنة النبي صار مبتدع ولا يضبط الأمر ولا يفقه وما هي حد البدعة وما هي ضوابط البدعة ولا يعرف شيئا من مثل ذلك لكن يسمع هكذا أو هكذا فيرمي الناس بهذا الأمر وهذه ليست عقيدة أهل السنة بدعة جديدة شحناء جديد ينبغي أن تطهر قلبك منها إياه أن يكون في قلبك غل أو حقد أو بغي ظلم تجاه أحد من إخوانك هذا هو منهج العبد المؤمن الصالح في هذا الزمان طيب نصوم يوم الخامس عشر نعم صومه ألست ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحرى الصدر إذن هو اليوم الخامس عشر فصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بل صوم الأسبوع حتى يكون صياما كبيرا في زمان شعبان طيب هل نحييها بقيام؟ يعني نجتمع في المسجد ونصلي قيام ليلة النصف اختلف العلماء في زمان التابعين على وجهين كان اهل الشام وعلى رأسهم مكحول الشام وخالد ابن معدان كانوا يعظمون شأن ليلة النصر وانكر عليهم في المقابل اهل الحجاز وعلى رأسهم عطاء ابن ابي رباح انكروا عليهم ان يعظموا ليلة النصر فكان من مذهب اهل الشام أن يكتمع الناس في ليلة النصر يصلون جماعة يحيون هذه الليلة ورأى الإمام الأوزاع وكان رأس الفقه في مدرسة الشام قال لا يعظمها ويحييها لكن في خاصة نفسه وهذا هو المذهب الأصح كما يقول ابن رجب في لطائف المعارف يعني أقم هذه الليلة وانشغل فيها بالطاعة على رأي مدرسته الشام وعلى رأي الإمام الأوزاعي اسمع ذلك لكن لا يجتمع الناس فلم يؤثر أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك ولذلك نحن نتوقف في هذه المسألة على ذلك أما أهل الحجاز فلم يروا أصلا أن يستأثرها العبد بشيء وإنما هي من جملة الليالي الفاضلة التي شأنها شأن سائر الليالي انشغل فيها بطاعة في الرحمن ذكر دعاء هكذا استغفار كثير حتى يغفر لك فتكون في زمان المغفرة ويغفر الله عز وجل لك اذا هذا واجبك العملي في هذا الزمان اوصيك الخير في هذا الاسبوع تحديدا ليكون خير عدد لرمضان نحن في زمان السقي بذرنا البذور المفترض في رجب والسقي في شعبان والحصاد ان شاء الله في رمضان يا شايف لم نبذر بعد. لم نصنع بعض حتى الآن شيئا من مثل ذلك استدرك أمرك الآن الآن الآن عاهد ربك ونحن في المسجد هاهنا أن ما تبقى قليل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ففبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين فإياك أن تكون كذلك أن تكون ممن دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان القرب زمان المغفرة زمان العدق زمان مضاعفة الأجور فإذا بك تخرج من رمضان باعوا بعيدا مطروضا بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه أعد العد من الآن لم يبقى وقت أعد عدتك ساعد الناس الآن سنة رمضان وإعانة الفقراء والمساكين وكما قلت لكم هذا الزمان وهذا رمضان يأتينا والناس في شدة شديدة ينبغي أن نتكاتف جميعا أن نكون يداً واحدة فهكذا المؤمن أخ المؤمن يحوطه من ورائه هكذا هذا الرجل الفقير كن أنت في ظهره وتذكر أن الله عند المنكسرة قلوبهم كان ابن عمر لا يفطر إلا مع المساكين يقول الله عندهم الله يحبهم ونحن كذلك نسأل الله أن يرزقنا حب المساكين اللهم أحينا مساكين واجعلنا من جملة وزمرة المساكين وارزقنا حب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك سبحانك أنت الأعز الأكرم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث, نستغيث نستغيث نستغيث فاصلح لنا شأننا كله فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم هاتنا من لذنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا اللهم ارضعنا اجمعين اللهم آذنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا